بوك ٹو سهي چاريس ستتن واربعون ستة واربعون ڈسكو تهك مدده في صالت الدسكو في صالت الدسكو هی سیٹ کوني گيتلی آهي کا هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ مي آپلا برابر بسو शकतो का؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ अवश्य بكل سرور بكل سرور संगीत कसे वाटले كيف وجدت الموسيقى كيف وجدت الموسيقى आवाज जरा जास्त आहे عاليا قليلا عاليا قليلا पण बंडचे कलाकार फार छान वाजवत आहेत لكن الفرقه تعزف جيدا جدا لكن الفرقه تعزف جيد جدا आपण इथे नेहमी येता का هل تأتي مرارا الى هنا هل تأتي مرارا الى هنا नाही हे पहिल्यांदाच आहे ل هذه هي المره الاولى لا هذه هي المره الاولى मी इथे या अगोदर कधीही आलो नाही لم اكن هنا من قبل ابدا لم اكن هنا من قبل ابدا اپن नाचणार का هل تريد ان ترقص هل تريد ان ترقص कदाचित نتر ممكن لاحقا ممكن لاحقا मला तेवढे चांगले नाचता येत नाही لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان ارقص جيدا خوب सोपे आहे हादा سهل جدا हादा سهل جدا मी आपल्याला दाखवतो انا اوريك انا اوريك नको पुन्हा कधीतरी ल في المره القادمه لا الافضل في مره اخرى आपण कोणाची वाट बघत आहात का هل تنتظر احدا هل تنتظر احد هو माझा मित्राची نعم انتظر صديقي نعم انتظر صديقي تو علا ها هو ياتي هناك بالخلف ها هو ياتي هناك بالخلف